ينادونهم ألم نكم معكم قالوا بلا ولكنكم فتنتم أنفسكم وتردّصتم وتردّصتم وارتبتم وغرّتكم الأماني وغرّتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغرّتم بالله الغرور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 صدق الله وآمن برسله يأتكم كفلين من رحمته يأتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويظهر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب لئلا يقدرون على شيء من فضل الله وَأَن